فَلَمْ تَقتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ فَلَمْ تَقتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلوبَلَ المُؤمنِينَ مِنهُ بَل أَن حَسَنَ وَلوبلَ المُؤمنينَ مِنهُ بَل أَن حَثَنَا إِ اللهََّ سَمعٌ عَليم إِ ذَِكُم وَأَنَّ اللََّ مُهِنُ كَذِكافِرين ذَلِكُم وَأَن اللَّموهنُ كَيدِكافِرين كيد إِ تَستَفْحُ فَقَدَ جَاءكُم فَش إِ تَتَفعُ فَقَدَ جَكُمُ وَإِن تنتهوا فهو خير لكم وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن تعودون عد ولن تغني عنكم فَتَكُونُ شَيْئًا وَلَوْ كُثِرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ الله مَعَ الْمُتَّقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا وَذَّذينَ آمَُ أطمئ الله وَاسُ لَ وَل تََّ وَل تَوََّ عَنْهُ وَأَنتُم تَتسمَعُون وَل تَوَّ عَنْهُ وَأَنتُم تَتسْمَع وَلَا تَكُُ كََّذينَ قالَاوا سَمِعنَّ وَهُمْ لا يَسمَعون وَلَا تَكُ كََّذينَ قَوا سَمِعنَا وَهُمْ ل يَثْمَعون إِ شَرو الدَّوَِِّدَ اللهَّهِ الصُُّ الْبُكْمَُّينَ لَا, البكم لا يَعثِلون ان نشر الدوائر عند الله الصم الحكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو علم الله وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ إذا دعاكم لِمَا يُحْيِيكُمْ يَا الذين آمنوا استجيبوا لنداء الله وللرسول اذا دعاكم بما يكيه وعلوم ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون بَيْنَ الْأَرْضِ وَقَبْرِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ مَنْ لَمْ يُنْصِبْ ظَلَمٌ واعلموا ان الله شديد العقاب واعلموا ان الله شديد العقاب